الشيطان الرجيم. سمع الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وحده لا شريك له. له الملك والحمد يحيه ويميته. وحي لا يموت. بينه الخير هو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبد الله رسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه جميعًا. أما الرعد هذه حلقة جديدة في سلسلة شرح كتاب ماذا خسر العالم بنحط المسلمين. وقلته قبل أن هذا السفر أو هذا الكتاب سفر عظيم ينبغي أن لا تكون مكتبتك خالية منه نظراً بأن الرجل عليه ورحمة الله هو الأستاذ أبو الأعلى الموجود كان قد استطاع أن ينظر إلى التاريخ وإلى علم العمران وإلى الاجتماع وإلى كل العلوم التي استطاع أن ينظر إليها استطاع أن يخلط هذا الشرع وأن ينظر اليه النظرة الإسلامية الصحيحة. لازال رجل حتى هذه اللحظة يحاول أن يتحدث عن الدين وعن المكان. يعني إذا كان يتحدث عن المسيحية، فتحدث عن الدولة الرومانية التي كانت يومئذ حامية المسيحية وحمية الصليبية في العالم كله او حامية المصلمين في العالم كله. طبعا كان هناك يعني توسعات بالنسبة لهذه الدولة او يعني أغراض التعملية وصلت إلى مصر ولذلك هو يتحدث الآن عن مصر العنوان الذي يتحدث فيه يقول مصر في عصر الدولة الرومية ديانة واقتصادا ديانة واقتصادا قال أما مصر ذات من السعيد والخص بالموهيد فكانت في القرن السابع من أشقى بلاد الله بالنصالية وبالدولة الرومية معا أما الأولى يعني فلم تستفد منها إلا خلافات ومناظرات في طبيعة المسيح وفي فلسفة ما وراء الطبيعة والفلسفة الإلهية وقد ظهرت في القرن السابع في شر مظاهرها وأنهكت قوى الأمة العقلية وأضعفت قواها العملية وأما الأخرى يعني اللي هي الدولة الرومية فلم تلقى منها إلا اضطهادا دينيا فظيعا واستبدادا سياسيا شميعا تجرعت في سبيلهم من المرائل في عشر سنين ما أوروبا في عهد التفتيش الديني في عقود من السنين فألهاها ذلك عن كل وطن من أوطار الحياة عن كل مهمة شريفة من مهمات الدين والروح. فلهي تتمتع بالحرية السياسية رغم كونها مستعمرة رومية ولهي تتمتع بالحرية الدينية والعقلية رغم كونها مصرانية يقول الدكتور غوستاف لوبون في كتاب حضارة العرب ولقد وكرهت مصر على انتحال المصرانية ولكن هبطت بذلك الى حضيض الانحطاط الذي لم ينتشلها منه سوى الفتح العربي سوى الفتح العربي وكان البؤس والشقاء من ما كانت تعانيه مصر التي كانت مسرحاً للاختلافات الدينية الكثيرة في ذلك الزمن، وكان في مصر يقتلون ويتلعون بفعل تلك الاختلافات، وكانت مصر التي تكرتها اقسامات الدينية وأنهكها استبداد الفقمن تحقد أشد الحقد على سادتها الروم. وتنتظر ساعة تحريرها من براثن قلاصات القسطنطينية الظالمين. طيب خلينا نشوف بس الحبة دول اللي احنا تكلمنا فيهم اللي هما مسألة مصر في عهد الدولة الرومية ديانة مختصرة. هو الشيخ بيتكلم يقول أما مصر ذات ميل السعيد والخاص بالمزيد. في البداية يعني من يتحدث عن أي حقبة من الحقب التاريخية. لا بد سيتحدث عن مصر، لان مصر كانت مكانا مؤثرا في العالم كله، وتستطيع ان تقول أن مصر هي قلب العالم، ولا زالت مصر هي قلب العالم حتى هذه اللحظة، لانه اللي يملك المنطقة الممتدة من مصر لحد أرض يستطيع ان يملك صورة العالم كله، يستطيع ان يملك وسقا العالم كله، خصوصا مصر، لان مصر كما قلنا هي يعني وسطة العقد ما بين آسيا وما بين أفريقيا. المكان نفسه الله سبحانه وتعالى حباه بما لم يحب به غيره خصوصا وجود الميل خصوصا وجود الحضار على ضفاف الميل وجود العقليات اللي موجودة حول الميل أو وجود المدنية التي أمر الله عز وجل يعني وشاء بقدره وبإرادته سبحانه وتعالى أن تكون موجودة وده بيعكس أمر تاني هو حتى أن به يتكلم يقول أما نصر ذات الميل السعيد والخص بالمريد ده بيعكس يعني مزع شخصية عند الشيخ ابن الاعلى الموجود عليه رحمه الله وهو حبه لهذا المكان وهي مصر وانا ما رأيت احدا من الناس سواء كان من الكتاب او من الدعاء او من اي صنف من الاصناف التي ترتبط بالدعوة الا ارتبط بمصر ارتباطا عظيم وارتباطا كبيرا ربما يلقى فيها نوعا من انواع العنت ربما يزورها ولو مرة واحدة ولكن يبقى دائما أن مصر لها خصوصية داخل قلوب الجميع الحمد لله رب العالمين قال النصر فكانت في القرن السابع من اشقى بلاد الله بالنصرانية وبالدولة الرومية الاثنين دول كان سبب في شقاء نصر اذا نحن اذا استطعنا ان نقول او نسأل سؤالا فنقول ما هي اسباب شقاء نصر في القرن السابع يعني قبل ظهور الاسلام عندنا سببان السبب الاول هو النصرانية والسبب الثاني هو الدولة الرومية طيب بالنسبة للنصرانية كيف شقت بها نصر يقول اما الاولى فلم تستفد منها الا خلافات ومناظرات في طبيعة المسيح وفي فلسفة ما وراء الطبيعة والفلسفة الالهية خلينا نشوف ايه, إيه اللي حصل في مصر احنا جماعة عندنا في مصر يعني قبل ان تكون مصر قبطية او نصرانية كان في نوع من انواع الفلسفة اسمها الفلسفة الافلاطونية, الأفلاطونية. كده اسمها كده الافلاطينية تمام شوية بعد كده هتبقى في الفلسفة اللي بيسموها الفلسفة اليوتيبية او اليوتيبية اللي هم بيقولوا عليها نسبة الى اليوتيبية ويوتيبية ديت كانت فايلة صوفة عندها مثالية زادة عن اللزون مافي اللي هي المثالية فالاصل عند المصريين اللي هما لما اختلطوا بحضارة البطالمة وحضارة البطالمة ديت اللي هما جه بطليموس اللي هو كان قائد الاسكندر الاكبر وطبعا هو اغريقي فبرقت تظهر حضارة اسمها الحضارة الهلنستينية نعيش إذا كان في أي نوع من انواع التخريف في الكتابة بس أنا ارى رهوة يعني الحضارة اللي استميت دي اللي هي اختلاط حضارة الشرق المصري بالحضارة اليونانية أو الحضارة الإغريقية. تعرفين الحضارة اليونانية أو الحضارة الإغريقية دي عبارة عن اللي يسموها الميثولوجيا. الميثولوجيا دي اللي هي إيه اللي هو صراع الآلهة او الاساطير اليونانية او الاساطير الإغريقية. فبدأ المصريين يمسهم السوق من خلال التعامل مع هؤلاء فبدأ يبقى عندهم الافلوطين ده وبدأ برده يبقى عندهم موضوع يطبي عندهم الفلسفة ديت فلما تيجي النصرانيه تدخل حتى تطبع بطبع الايه بطبع الناس اللي الموجودين انا ذاكم بيقولوا ان نشر المسيحيه في مصر لو نشر النصرانيه في مصر مرقص ومرقص ده على اسم عشيق البابا شنو اللي البابا شنو ده كان رجلا شازا وكان عنده مرض اسم الهيربرز لا يأتي الا للشواز بيقول ان مرقس الشهيد ده هو اللي جيه ونشر المسيحية في مصر لأ اللي جيه ونشر المسيحية في مصر كما تقول المصادر المنثقة بطرس اللي هم بيسموه سان بيتر هو فعلا نشر المسيحية في مصر حصل ان سان بيتر ده لما جه ونشر المسيحيه المسيحيه اختلطت بالعقائد الموجوده هناك سواء كانت عقائد فرعونية او سواء كانت عقائد فلسفية تميل الى المثاليه اللي هي زياده عن النزول او كانت تميل الى الافلاطونيه كما يقولون حصل نوع من انواع الخلط لان المسيحيه لا تصمد وحدها مستحيل لان ليست دينا في الاصل المسيحيه عباره عن يعني دين مسروق من هنا ومن هناك زي ما كانت الدكتوره زينب عبد العزيز الله يحفظها ربنا بتقول ان ديننا مرقعه حبه من هنا على حبه من هنا على حبه من هنا لا تستطيع أن تقوم بذاتها خاصة بعد رفع المسيح عليه السلام وبعد التحريف والتبديل والتغيير وبعد يعني الضلال في حقيقة المسيح عليه السلام بعضهم قال كان الله فينا في المصاعد بعضهم قال كان ابن الله فينا في المصاعد وبعضهم قال كان فينا عبد الله ورسوله في المصاب لكن كل الكلام ده سبب نوع من أنواع البلبلة سبب نوع من أنواع التذبذب في عقيده النصارى هم لا يستطيعون ان يحددوا من هو المسيح عليه السلام يعني حاجة عجيبه جدا يعني تواضر ده ولا تواضر ده اللي هو البابا الجديد لما يجيب عيل صغير عشان يختاره وبعدين لما يجيب العيله الصغير ده يقعد يغني وبعد كده يقول يا للمسيح اختارك طب المسيح اختاره ولا العيل الصغير اللي اختاره يعني محدش فهم حاجة محدش عارف حاجة خلاص فلما يحصل نوع من انواع الخلط ما بين الـ الـ الـ الفلسفة وما بين النصرانية اللي موجودة انا بدأ يحصل خلافات ومناظرات في طبيعة المسيح خاصة ان الدولة الرومانية كانت تعتقد وعطاها فانوانها استمتع بحياتك في فن التعامل مع الناس في ظل الصير ماشي يا رسول جمال اللي يشوف جمال في المعركة اخوانا تخو بالنار اللي يشوف جمال الحلبي في المعركة تخو بالنار على طول ماشي اي حد ياخو النار تخوه بالنار على طول بصولها يا رسول الله اوعى تزعل عن جمال انا ببحك مش بالترفز ولا حاجة والله فحيحصل ايه? يعني هيحصل نوع من نوع الخلط ما بين هذا وادة كما قلت هيجي زي ما قلت لك ان الرومال لا لا ما فيش حاجة عميش تغيح بنضحك مع بعض يعني. بس انت بتسمع حاجتين. ده, ده ده الغريب في الموضوع ده اللي دايما. انك انت بتسمع فهم التعامل مع الناس. وبتسمع المحاضرة دي بصحة بلين كدابي يعني ده دي مؤاخذه المهم ده. انه لما لما لما ييجي الموضوع ايه? موضوع انه زي ما قلت لك المصريين كانوا يعاقبوا والروم كانوا ملكين. هنا بدأ يحصل حاجة بقى. هو الشيخ بيقول فلسفة ما وراء الطبيعة. كلمة ما وراء الطبيعة ديت اللي هم بيقولوا البحث في طبيعة الاله ما وراء الطبيعة يعني الطبيعة تنتهي عند حدة معينة. ربنا عزك حبيبي. الطبيعة بتنتهي عند حتة معانا فتنبدأ نفكر هم بيسموها في ال... في الحاجات الاجراقية بيسموها بس... الميتافيزيقة الميتافيزيقة ديت اللي العقل لا يطيقها فبيبدأ بقى ايه؟ يدور وراها بس بيدور وراها بناء على ايه؟ لما لابد ان انا يكون عندي مسلمات وعندي يعني مقدمات ابني عليها نتائج. هو ما عنده هذه النتائج وما عنده هذه المسلمات يعني كيف يدني النتائج والمقدمات فاسدة إذا كانت المقدمات فاسدة فإن النتائج فاسدة ما ينفعش فهو دماتي يدخل في موضوع إيه في موضوع إيه المسيح هو ابن الله ولا الله طب موضوع الفلسفة الإلهية موضوع الفلسفة الإلهية ده إنه هو عن الله عز وجل بالمتهوم الفلسفة وخدوا بلكم أخوالنا دي جدا انا عايزكم تاخدوا بالكم منها هنا هو الفيلسوف ده شغله ايه الفيلسوف ده شغله التأمل. طب التأمل ازاي بيقولوا ان الفيلسوف ده خلاص بيقولوا ان الفيلسوف ده يخلي ذهنه من كل العوامل والمؤثرات ثم يبدأ بعد ذلك في استنتاج واستنباط ما يصل إليه عقله يعني يفضل نفس لو نقول له ان النيل ده مية يقول لك طب لا فيش حاجة اسمها مية. وبعدين طب النيل بيجري لا مش عايز ما النيل بيجري. يبدأ بقى يفكر يقول لا ده النيل ده مش مية ولا بيجري. ده النيل ده واحد بيعرق والعرق بتاعه حلو حبتين. ويبدأ بقى يوقعه بالهذه المغرية. تخيل انه ممكن يوصل كده? طبعا ده خطأ كبير وخطأ عظيم. لانه كده يعني بيجري احكام البشر على الاله سبحانه وتعالى. لان إن لا بد من بديهيه المسلمات يعني لا بد ان في حاجات مسلم بيها عشان كده يا جماعة معظم ما تصل اليه التفكيرات الفلسفية يكون خطا وتكون امور خارج عن اراده الناس وفي نفس التوقيت بتكون امور خياليه عشان كده احنا بنقول انت بتتفلسف انت قاعد في برج عاجي هي ديت وظيفه الفلاسوف موضوع تأمل غير عارض فكل هو يجري احكام البشر على الاله ويبدأ يستنتج من جديد يبقى في واحد حيقول ان الاله ده ممكن يكون بشر واحد تاني حيقول الاله ده لا حاجة غير البشر واحد بقى حيقول ان الاله ده يعني نص حمار ونص مش عارف انسان ولسانه مش عارف لسان نار وعينه عاملة زي انصيرة وبرق عاملة زي نفع شبرة وكل واحد بقى حيوصف زي ما هو عايز جل الله عز وجل عما يصفونه وتعالى قرون كبيرة فطبعا لما حصل ده الامة ستنهك والقوى العلمية ستنهك والقوى العملية ستنهك وكده الناس حضيع لان مفيش حاجة ثابتة مفيش بديهيات مفيش مسلمات والنتائج فاسدة قالوا اما الاخرى اللي هي الدولة الرومانية يعني فلم تلقى منها الا اضطهادا دينيا فظيعا واستبدادا سياسيا شنيعا تجرعت في سبيلهم من المرائر في عشر سنين ماذاقته اوروبا في عهد التفتيش الديني في عقود من السنين بمعنى ايه انتوا عارفين يا جماعة محاكم التفتيش دي اللي اتعملت في اسبانيا في الاندلس يعني كانت معمولة للمخالفين لان طبعا المسيحية فيها اكتر من فيها اكتر من مذهب فهم عاملين طبعا في الكاثوليكيه والارثوذكسيه في الإنجيلية، فكان المخالفون للنصارى يوضعون في محاكم التفتيش ومحاكم التفتيش ديت ذا الاستاذ العالم قال في كتاب ابيض الاسلام ابيض اهله وغيرهم قد قال محاكم التفتيش دي كانت بتكون عبارة عن زنزين الزنزانة بقدر الرجل اما ان يكون واقفا أمره كله واما ان يكون جالسا أمره كله وتفنن الاوروبيين الاوروبيون في ايذاء من ليس على ملتهم فكان الرجل من هؤلاء يوضع فوق راسه الصندور ينزل منه نقطة واحدة ايه ده? يعني نقطة اتنية واحدة بانتظار حتى كان يسبب اضطرابا عصبيا له. وربما كان يوضع في يعني يعني مش عارف ال ال ال ال الاوصاف صعبة جماعة من حاكم التفديش دي صعبة صعبة جدا. انه يؤتى بالرجل فتوضع الخوازيق وتوضع الدبابيس والمثامية عليه. او انه يؤتى بماء ساخن ثم يوضع عليه لخ جلبه يعني كل هذه فضاء ولا يمكن بحال في الأحوال ما أحد يتحمل هذا ما كان أحدث في مصر المخالفين للرومان كانوا يلقون أشد مما كان يلقوه الناس في أثماني فألهاها ذلك يعني مصر عن كل وطر من أوطار الحياة ولذلك انت حتى لما تيجي تبص على الآثار التي تركت في عهد الدولة الرومانية يعني الاثار المصرية منها اثار فرعونية ومنها الاثار اللي هي اغريقية ومنها اثار بعد كده رومية وبعد كده في اثار اسلامية طبعا الاثار الإسلامية بتخطى سواء كان في اثار فاطنية او تركية او منبوكية كل عصر بما كان فيه هتجد ان اقل العصور مطلقا هي العصر الروماني هتلاقي غير المسرح الروماني لبعض التماثيل وكفى الله المؤمنين القتال ليه لان المصريين نفسهم انا ذاك بدأوا ينعزلون عن الحياة واكرهون عن الحياة يعني حتى راجل كل ورد اتر من اوطار الحياة يعني حتى انا ما كانش مهم ان الراجل يتزوج ما كانش مهم ان راجل يقضي اي نوع من انوع الشهوات انا ذاك ليه لانه عارف لو خلف حيدفع برايب لو ابنه مات حيدفع برايب لو اتجوز حيدفع برايب قالك لا يبقى بلاش هجي بقى المحاربة ان الناس تستشعر انها يعني مضطهضة وأن خير البلاد يذهب إلى غيرهم وأن المستبد يستوي على كل شيء فعند إذن يقول لا والله لا أصنع شيئا ولا أفعل شيئا وانتهى الأمر قالوا عن كل مهمة شريفة من مهمات الدين والروح ما بدأت تلحد يعني لما ما يبقاش في عقيدة سليمة وفي نفس التوقيت ما فيش حكم سليم فالراجل يقول لك ونعمل إيه زي ما كان بيحصل في العصر الشيوعي لما كان يجيب الجندي السوفيتي وكان نبداله عقية الالحاد فقول له روح ارف افغانستان فقول له احارف افغانستان بيه عشان ايه وانا لو عشت انما عش فترة معينة ولو مت ساصبح طرابا فلماذا اقاتل ما عندوش رسالة في الحياة فيلحد بقى فاعتم قال فله هي تتمتع بالحريات السياسية رغم كونها مستعمرة المرومية لامرون كانوا مفاخرون ان هم بلاد الحريات يعني ولا هي تتمتع بالحرية الجيمية والعقلية. رغم كونها نصرانية. يقول الدكتور وستاف لوبون وده مستشرق يهودي. قال ولقد اكرهت مصر على امتحان النصرانية. يعني التعبد لللاب النصرانية. ولكن ما بذلك الى حضود الانحطاط الذي لم ينتشلها منه سوى الفتح العربي. طبعا ما بنقولش الفتح الاخناني. والفتح الفتح العربي العنصرية واضح جدا. وخد ذلك المستشرق لما نجي له كده مسلمات من ضمن المسلمات ديت انه لا يقول المسلمون وانما يقول العرب لتأكيد ان العرب بخلاء على اي وطن من الاوطان وانهم انما قدموا من الجزيرة العربية طامعين طامحين وانهم حققوا ما ارادوا من المجد العربي الذي جاء به محمد يعني حتى ما قلش الرسول حتى يقول الرسول العربي ليه علشان يميز الناس ديات بأنهم عرب بس بلوش دعوة بالإسلام الجامعة الكاملة الشاملة التي وحدت هؤلاء ونقلتهم من طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة حتى ما يتكلم على رسول السلام لك محمد لا لأبنها الرسول ولا بعدها صلى الله عليه وسلم عشان أنت تتعلم منه خلاص وحتى لو قال يولي النبي محمد رسول محمد رسول العرب عشان يقصر رسالة على ليه على العرب بس ونحن نقول صلى الله عليه وعليه وعليه وصحبه جمعين قال وكان البؤس والشقاء ما كانت تعاميه مصر التي كانت مسرحا بالاختلافات الديمية الكثيرة في ذلك الزمان وإحنا عارفين المفعادة ديقليديانوس كان فيه عصر معصر الشهداء اللي مصره بيبدأهم في مصر التقويم اللي يقول لك عصر اللي هو عصر الشهداء عشان الناس اللي قتلت و... و... و... ومش عارف ما... ما عارفش كان شهيد وكان شهيدوا وكانوا مختلطة ببعضها البعض وما تعرفش الحقيقة فين نظرا لان هؤلاء كانوا يعني لا يقولون الحق ولا يدينون بالحق ابدا قال وكانت مصر التي اكلتها الانقسامات الدينية وانهاكها استبداد الحكام تحقب اشد الحقد على سادتها الروم وتنتظر ساعة تحريرها من برافن قيصرة القسطنطينية الظالمين الله اشترك الكلمة دية من الرجل ده اللي هو دستاف لبوني يعني عنصري ويهودي ومستشرق وكل حاجة وابل ستين في سابعين بس الحياة هو جاب انه يقول لك مصر تنتظر انت لو جيت بصر المنحنة التاريخي بتاعنا حاجة غريبة يعني منتظر دائما من يحررنا ولا نقوم بتحرير انفسنا دي المنظومة المصرية للأسف الشديد لما لما تدين بالإسلام الأمر يتغير هي التي تقوم بتحرير العالم كل يعني شوف لما المصريون يتركون التخلق بأخلاق العقيدة الإسلامية لما يتركون الحكم بالتشريع ماذا يحدث اتفرج بقى على مثلا لما كنا في الحرب العالمية الثانية بستني هتلر عشان يجي خلصنا بالإنجليز اهو عندك إن المصريون يحتلهم الرومان وينتظرون من يأتي ليخلصهم من الروم لكن لما يبقى المصريين متخلقين بأخلاق العقيدة والشريعة التي تحكمهم هم الذين يحررون العالم ينطلقهم صراحة الدين إلى تحرير القدس ينطلقهم سيف الدين قطز إلى التخلص من التتار في عينجالوت فشوف الفارق ما بين مرحلتين شوف الفارق ما بين مرحلة انك لا تدين بعقيدة ولا تحكم بشريعة ومرحلة انك تدين بافضل عقيدة وتحكم بافضل شريعة على الاطلاق. يقول الدكتور باتلر في كتابه فتح العربي لمصر فالحق ان امور الدين في القرن السابع كانت في مصر اكبر خطرا عند الناس من امور السياسة. فلم تكن أمور الحكم هي التي قامت عليها الأحزاب واختلفت بعضها عن بعض فيها بل كان كل الخلاف على أمور العقائد والديانات ولم يكن نظر الناس إلى الدين أنه المعين يستمد منه الناس ما يعينهم على العمل الصالح بل كان الدين في نظرهم هو الاعتقاد المجرد في أصول معينة فكان اختلاف الناس ومناظراتهم العنيفة كلها على خيالات صورية من فروق دقيقة بين المعتقدات وكانوا يخاطرون بحياتهم في سبيل أمور لا قيمة لها وفي سبيل فروق في أصل الدين وفي فلسفة ما وراء الطبيعة يدق فهمها ويشق إدراكها العجيب في الموضوع ده يا جماعة إنه في مسلمتين يعني عندنا وده اللي فهمه نابليون لما جيه يفتح مصر الاولى الدين في مصر اختره من السلاح والجيش والمسلمة التانية الفقيه في مصر اسقل من المدفع طول عمر مصر كان شعب متدين حتى ايام الفرعونين هما كانوا بيروحوا يبنوا من الهرم ده الهرم ده القبر بتاع الملك بيبنوا بسبب ايه بسبب عقيدة ان الملك سيكون ملكا في الحياة الاخرى وان الملك ده لابد ان يكون له قبر افضل من قبر اي احد ولابد ان كنت تيه تحط معاه الاكل والشرب والهدوم والحالية الاخرى يعني بتاعتهم اللي كانوا بيعتقدوها ومعروف بها ان هما كان عندهم محكمة الموتة والكلام ده كله فالدين هو الذي يحكم المصريين دائما وده المفهوم انه مصر طول امرأة كده الدين في مصر اخطر من السلاح والجيش الفقيه في مصر اسخل من النسعة النبيون فيهم كده طب فهم كده عمل ايه لما جاء اللوم انا اسلمت اللوم انا جاء هنا عشان اخلصكم من ايه منظن من ان المليك وانا اسلمت وبعد كده الجنرال مينو هذا الكلب الذي اعلن اسلامه ظاهريا ثم زعد ذلك لما عاد إلى فرنسا نصر أسرته وكلها بعد ما كان بيسمي نفسه عبد الله مينه حاجة مسخرة يتلاعبون بالدين من قريب ومن بعيد. عشان كده داما يمثل ايه يمثل شغاف قلبك في هذه المسألة تمام انما كانت المشكلة ان الناس لا ينظرون الى الدين انه هو القوى التي تحركهم لان الدين كده يا جماعة الدين هو الذي يحركك ولذلك حتى يعني كان من كلامهم ضع ما تشاء من الخطط، اصنع ما تشاء من الأسلحة القوية، لكن لن ينفذ الخطة ولن يحمل هذا السلاح إلا الجندي صاحب العقيدة. تعال النهاردة بتصف مصر، عندك الآلة العملية موجودة، عندك الثروات حتى رغم النهب اللي موجود إلا أنها موجودة ولا زالت كثيرة بفضل الله، لكن لماذا لا نتقدم؟ لأننا لا نملك عقيدة سليمة ولا نملك عقيدة صحيحة. والذكر ربنا سبحانه قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ورجل بيحقق هذا الكلام. المهم لاهم عندهم الدين اعتقاد مجرد في الأصول معينة. أنا معتقد أن الله موجود. معتقد أن الإسلام دين الحق أن محمد رسول. لكن العمل فيه فيش. فانتهى الأمر. فالناس كانت الاختلافات بينها وبين بعض هذا فروق دقيقة للغاية لدرجة انه ممكن تقوم حرض بين الناس وبين بعضها البعض عشان طبيعة الاله خلاص هو حتى يقول يدق فهمها ويشق ادراكها مثلا فوق التصور البشري ونحن المسلمين نقول يعني تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله هم كانوا العكس عشان كده الدين بالنسبه بقى معوق ما بقاش دافع للعمل هذا ذاتا حلوبا يريدون يستنزفوا مواردها ويمتصوا دمها لان مصر طول عمرها عندها ثروات مصر الأرض الارض قال جعلني على خزائن الارض يوسف قال جعلني على خزائن الارض يقول الفرد باتلر هذا ان الروم كانوا يجبون من مصر جزية على النفوس وضرائب اخرى كثيرة العدد مما لا شك فيه ان ضرائب الروم كانت فوق الطاقة وكانت تجري بين الناس على غير عدل منه. لان هما كانوا بيتفقوا مع اذا يحكم مصر احنا عايزين منك مئة الف والله اجبت مئتين الف يبقى مئة الالف التأمين دول بتوعك لوحدك ماشي عايزين منك السنة الجامعة خمسين الف واخد الباقي لنفسك بل ماش دعوة كانوا يتعاملوا مع مصر ما مستعمرة وان الناس اللي موجودين فيها الناس لابد تشتغل لحد ما يطلع عينيها ويقول مؤلف تاريخ العالم للمؤرخين ان مصر كانت تضيف الى مالية الدولة البيضانطية مجموعة كميرا من حاصلها ومنتجاتها وكانت طبقات الفلاحة المصرية مع حرمانها من كل قوة سياسية ومن كل نفوذ مرغمة على اداء خراج للدولة الرومية كراء الارض اللي هو ايجار الارض يعني فضلا عن الضرائب يعني كان بيدفع حكتين يدفع ايجار الارض وبعد كده الضرائب ده كان عندهم ضريبة اسمها ضريبة العتبة ضريبة الموتة ضريبة الموليد ضريبة الجواز يعني لو واحد دخل الحمام كان بيدفع ضرائب وكانت ثروة مصر في هذا العهد الى الانتقاص والانحطاط وانا قلت لك المرة اللي فاتت ليه لان الناس لما تحس ان البلد مش بتاعتها بتاخد بعضها وتسيب المكان ده ودربت لك مثلا قلت لك ليه بعد الثورة كنت تبص تلاقي الولاد عمرين ينظفوا البلد لان هم لما خدوا قرار ان حسن بارك لازم يتنحى قالوا لبعضهم البعض احنا كده نفذنا القرار يبقى البلد دي بتاعتنا يبقى النظفها لكن لما يرجع الى البلد مش بتاعته وعمره ما حينظفها تاني لما يحس انها مش بيته وعمره ما حينظفها تاني قال الشيخ وهكذا اجتمع لمصر من الاضطهاد الديني والاستبداد السياسي والاستغلال الاقتصادي ما شغل لها بنفسها وكدر عليها صفح حياتها وألهاها عن كل مكرمة. ما فيش تقدم في البلد دي لأنه لا بد أن تحقق الحرية حتى يتحقق الإبداع إذا كانت الحاجة هي أم الاختراع فإن الحرية هي أم الإبداع طالما ما فيش حرية موجودة طالما ما فيش عدالة موجودة طالما ما فيش أي نوع من أنواع الحقوق تؤدى إلى أهلها انسى ان يكون في اي نوع من انواع التقدم ولذلك اذهل عصور على الاطلاق هو عصر الخلافة الراشدة لما كان الناس يؤدون الحقوق الى بعضهم البعض دون ان تجبرهم على ذلك ودون ان تقطرهم على ذلك فلما كان ذلك كذلك تقدمت الدولة الاسلامية في حرية بل واحد حييه حيأمن على نفسه في نفس التوقيت يبدأ يفكر لنفع هذا المكان لانه حاسس انه ياخد حقه لانه حاسس انه الغنائم لا تدخل الى خزانة الدولة فرقد، بل تقسم على الجميع كل واحد ياخد حقه كل واحد حاسس ان هذا المكان يملكه لكن لما يحس انه اغتصد وانه مرغب على فعل هذا بحال من الاحوال لن يأتيك بخير بان البشر اذا انحطوا الى مرتبة الكلابية يعني ان الواحد منهم صار كلبا وحارسا فإنه إنما يكتفي بالعمل لصالح صاحبه إذا أطعمه فإن لم يطعمه بحث عن صاحب الآخر يطعمه ويفقيه ويعطيه ما لم يعطيه صاحبه هذا ده الكلام على مصر بعد كده بيتكلم عن الحبشة يقول أما جارتها الحبشة طب إزاي جارت مصر هي الحبشة لأن مصر كانت وصلة لحد السودان طول عمر مصر ملاكت مصر والسودان لحد ما توصل للحبشة ماشي? والحد دلوقت يا جماعة الكنيسة الحدشية تتبع الكنيسة النصرية. عشان كده لما كان بتحصل مصيبة في مية النيل. كان يقولوا لشنودة. وروح كلم الجماعة بتوعك هناك. ماشي? انت بقى مصر ثابت السودان في عهد الغابر عبد الناصر عليه من ربه ما يستحق. قال فكانت على المذهب المنفيسي وحد كلمة في الأمر هذا هو كان مذهب أهل مصر وكانت مع ذلك تعبد أوثانا كثيرة استعارت بعضها من الهمجية ولم يكن التوحيد إلا ضربا راقير من الوثمية خلعت عليها لباسا من علم ومصطلحات مصرانية ولم تكن في الدين بذات روح ولا في الدنيا بذات طموح وقد قضى مجمع ميقية ان ليس لها استقلال بامورها الدينية وانما هي تابعة للكرسي الاسكندري او السكندري الدنيا كلها كانت ضعيزة خالص ماشي إن, إن, إن, ان يقضي مجمع معين ان البلد دي ما تكتهدش هما النصارة كده عندهم احكام اهلا بي الله ربنا زي مثلا لما يجي وقالوا الواحد زي اعلمين منه يعني إحنا لما نعف الله سبحانه وتعالى نعمل ايه نتوب الله نصلي. لا. هو يقول له اذا انت عاصت ربك انت ممنوع من الصلاة. بيت الكفر يعني هو بعيد عن ربه شوية. تقوم انت تبعده خالص. والله اخوانا صحيح. من المعضلات توضيح الواضحات. دي حقيقة. من المعضلات تو توضيح الواضحات. فالرجل النصراني ده مش شايف. مقعد. مساس. هيشوف ازاي. يقول له انت عفوة الاب ولا عفوة الابن ولا عفوة الروح القدس ولا عفوة القدس ولا الكاهن ولا الاسقف ولا اي حد من الروتر الكنسيات بتاعتهم ديت انت ممنوع من الصلاة يجي يسلب اقليم بالكامل حقه في الاجتهاد فيقوم في يوم الاقليم ده يعني يقول له عايزني ادعك سيبني والله انا عندي بقى ايه عندي شوية قالها كده احطها فلوس تعبده عبداله ماله بس في الاول وفي الاخر تسمع كلام الكنيسة الملقصية ولا الكرازة الملقصية ثاني ما هيعلن بيها لربنا يقول لك انا عملتك مش عارف عملت لك تكريس انا رسمتك قص حاجة غريبة والله حاجة عجيبة ماشي طيب احنا خلينا نوقف عند الحد ده كده لان الساعة 11 ونص وخمسة هيت ومش عايزين نتقول عن كده و... ونكمل المرة الجاية بامر الله سبحانه وتعالى